سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النغم سوف نبقى هنا mawatini mawatini mawatini zal ibaa mawatini ya ana رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أنت عم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجة القمم هل نقوم كلنا بالدواء والقلم كلنا عطهم على من يصار يرسقا والنواصل المسيح نحو غاية الأهم ونكون حقا خير أمة بين الأمم سوف نبقى هنا يحمل النغم سوف نبقى هنا فيزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحمل النغم كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقي كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من فم نبتغي صيد المعالي نبتغي رأس الهرم نقضي ساعة دوال نستقي علم العجم نستهين كل ذلك كي نحقق الحلم إن سإننا نبال نسير للأمل إن قمة الجبال تستحقنا جرا سوف نبخارنا يحل الألم سوف نبقى هنا كي يزول الألم سوف نحيا هنا. فضلكم يا والدي يا عمني حتى اللجم كل هم من قد أصبن زادكم بالطبع هم إن كل ما جنينا من جهودكم نجم والدي يا خير كان لي عند المحل أنت يا من تبلدين جنة تحت القدم كل ألفا بلسان كل شكر فدرن اجمعوا كل المعين من عراب عجل لا توافي شكرك لنا لا تجاوز نعمة سوف نخونا.